أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين يقول هل الحاج المتمتع المتزوج الذي تكون عليه اضحيه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا أن يقص أظفاره في العشر الأوائل من ذي الحجة نعم إذا كان من نيته أنه سيضحي في بلده أضحية عنه وعن أولاده فلا ياخذ من شعره وبشره شيئا إذا دخلت العشر إلا إن كان متمتعا وأحرم بعمرة, وأحرم بعمره فإنه يقصر من شعر رأسه ولا حرج عليه لأن هذا نسك لا يكون التحلل إلا به لكن ليس له إذا وصل إلى الميقات وقد دخلت العشر أن يقلم من أطفاله أو يندف الإبط أو يحلق العانه أو نحو ذلك ليس له ذلك وهو من نيته أو عازم على أن يضحي في بلده عنه وعن أهله نعم حسن عليكم يسأل عن كيفية استعمال السواك السواك من السنن العظيمة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم ومرضاة للرب مطهرة للفم ومرضاة للرب هناك أمور تحصل فيها مطهرة الفم لكن السواك له هذا الفضل قال مطهرة للفم ومرضاة للرب فينبغي على المسلم أن يحرص على السواك ولا سيما في الأوقات التي يتأكد فيها مثل عند الوضوء وعند الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند القيام من النوم ونحو ذلك من المواطن التي يتأكد فيها السواك فيحرص عليه المسلم وهو مظهرة للفم ومرضاة للرب وصفة السواك أن يشوص فمه بالسواك عرضا يشوص فمه بالسواك عرضا لا يكون السواك من الأعلى إلى الأسفل وإنما يشوص عرضا من يمين الفم إلى يساره وهكذا شاملاً للأسنان واللسان وما تيسر من الفم لأنه مطهره للفم ليس نظافة للأسنان فقط السواك ليس نظافة للأسنان لي فقط بل هو مطهرة للفم ومن فوائده العظيمة أنه يذهب عن الفم الرائحة الكريهة التي ت تكون فيه عند طول مثلا السكوت أو عند النوم طول النوم أو نحو ذلك فإن رائحة الفم تتغير وتصبح رائحة كريهة غير مقبولة ففي السواك طهارة للفم وإزالة لهذه الرائحة الكريهة وفيه مرضات للرب سبحانه وتعالى نعم السلام عليكم يقول ذا دخلت المسجد ولم اصلي تحيه المسجد واردت شرب الماء فهل اجلس ام اشرب واقفاء الاولى ان يبادر المرء لاداء تحيه المسجد الاولى ان يبادر الى تحيه المسجد لكن ان كان به عطش شديد كان به عطش شديد ويعلم ان عطشه يعني لا يحصل معه طمانينة في, في صلاته فإنه يشرب الماء ولو جلس من أجل شربه جلسة يسيرة فإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك نعم. أحسن الله ليكم يقول رجل مسافر أدركته الصلاة ولكنه لم يستطع الصلاة حتى وصل مكان إقامته فهل يصلي أربعا أم يقصر الصلاة إذا وصل إلى مكان إقامته انتهى انتهت الرخصة له بالقصر من صلاته، فيصليها تامة إذا كانت اربعه يصليها تامة اربع ركعات لأن الرخصة انتهت بوصوله إلى مكان اقامته. نعم. أحصل الله عليكم يقول هل تصح صلاة من يمكن جبهته من الأرض دون أنفه؟ الأعضاء التي لا بد منها ولا يصح السجود إلا بها سبعة سبعة أعظام الجبهة والأنف هذا عضو واحد واليدين الكفين والركبتين وظهور القدمين وهذه الأعظام السبعة لا بد من تمكينها كلها في الأرض ليصح بذلك سجوده فإذا سجد ولم يمكن شيئا منها أو واحدا منها لم يمكن واحدا منها فإن سجوده لا يصح نعم يقول حاج أحرم بالحج مفردا ثم ذهب إلى مكة بعد الطواف والسعي حلق رأسه ونزع ملابس الإحرام سؤاله هل عليه دم واحد أم اثنين نعم صلى الله عليكم يقول حاج أحرم بالحج مفردا ثم ذهب إلى مكة وبعد الطواف والسعي حلق رأسه ونزع ملابس الإحرام سؤاله هل عليه دم واحد أم اثنين إذا كان مفردا ليس عليه ليس عليه هدي ليس عليه هدي لأن الهدي إنما هو في حق من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وهذا يتناول المتمتع والقارن أما من حج ولم يعتمر أو اعتمر ولم يحج هذا ليس عليه هدي الهدي إنما هو في حق من جمع في سفرة واحدة بين الحج والعمرة نعم لا ينقلب إلى نعم لا يصبح متمتع صلى عليكم كان قبل الحج أعد السؤال حاج أحرم بالحج مفردا ثم ذهب إلى مكة بعد الطواف والسعي حلق رأسه وأخرج ملابس الإحرام فهل عليه دم واحد أم اثنين نعم يعني هو حج مفردا وطاف وسعى وتحلل نعم طاف وسعى وتحلل إذا كان أراد بعمله هذا التحلل وأرادها عمره أرادها عمره فإنه يكون بذلك متمتعا فإنه يكون بذلك متمتعا ويكون حينئذ عليه هدي لجمعه بين العمره والحج في سفرة واحدة فإذا كان فعل ذلك يعني أراد بذلك التمتع حينئذ يكون عليه الهدي نعم أحسن الله ليكم يقول ماذا يفعل المأمون في الصلاة الجهرية ولو أنه فعل ذلك قصد ذلك وفعله فهذا أفضل له من حج مفردا وصل إلى مكة وطاف وسعى الأفضل له أن يتحلل ويحولها إلى عمره هذا الأفضل له والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان مفردا أو قال أن يتحلل بعد أن طافوا وسعوا وقال لهم لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمره لا. أحسن الله ليكم يقول ماذا يفعل المأموم في الصلاة الجهرية عند قراءة الإمام هل يتابع ويستمع أم يقرأ معه الصلاه الجهرية على الصحيح من اقوال أهل العلم قراءة الفاتحة فيها في حق المأموم واجبة لا بد أن يقرأها ويقرأها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. قرأها بعد فراغ الإمام من قراءة وإذا شرع الإمام في قراءة السورة، يستمر هو في قراءة الفاتحة حتى يكملها. ولا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله ليكم يقول شخص مكث في مكة من قبل شوال إلى ذو القعدة، وخرج إلى مدينة الرياض وأراد الحج، فمن أين يحرم؟ يحرم من ميقات أهل نجد يحرم من ميقات أهل نجد وإن جاء عن طريق المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة نعم أحسن الله ليكم يقول إذا حاضت الحاجة قبل دخول مكة هل تسعى أم أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف السعي يكون بعد الطواف تؤخر يعني إذا حاضت و حتى وإن كانت مثلا متمتعة أو أو قارنة تؤخر طوافها اذا إن كانت متمتعة تدخل عمرتها في حجها فتتحول من متمتعة إلى قارنة وتؤجل الطواف والسعي إلى أن تطهر فإذا طهرت ولو بعد الحج بوقت يعني فإنها تتطهر وتطوف و. تسعى وتتحلل بعد ذلك نعم حس الله عليكم يقول هل لمن أحرم ولبى بالحج هل يشترط ولو كان صحيحا بعض اهل العلم يجعل الاشتراط لكل أحد كل من أحرم لكن كون الإنسان يشترط لكونه يشكو من شيء أو يخشى من شيء أو, أو نحو ذلك فهذا هو الأقرب لكن لو اشترط لا حرج عليه ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يشترطه لكن المرأة لما كانت شاكية قال حجي واشترطي لكن لم يأمر الجميع بذلك فعلى كل لو اشترط لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله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 وردنا واياهم اليك ردا جميلا اللهم اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحه والعافيه والغنيمه والاجر الموفورة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك